الذين آتينهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون الحق 114. أعق من ربك فلا تكونن من الممترين 115. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات 116. أينما تكونوا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 من ربك، وما الله بغافل إنما تعملون، ومن حيث خرجت فوال وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فوال. فَكُم شَكُورٌ لَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُم حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ 111. إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون 112. كما أرسلنا فيكم رسولا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 Muegalamul, fathkuruni, azkurkum, wa ashkuruli, wa la takfurud. Ya ayuhul, الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. إن الله مع الصابرين